وَأَيُّ حِسَابٍ لِّلْمُطَفِّفِينَ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ أَلَا يَظُنُّ أُولَٰئِكَ أَنَّهُم مَّبْعُوثُونَ الا يظن اولائك انهم مدعون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين, يوم يقوم الناس لرب العالمين كلا كتاب الفجار لفي سجين وما أدراك ما سجين كتاب مرخوم ويل يومئذ للمكذبين الذين يكذبون بيوم الدين وما يكذب به إلا كل معتد أثيم إذا تتلى عليه آياتنا قال أساقير الأولين كلا بغوان على قلوبهم ما كانوا يكسبون كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. كلا إنهم على ربهم يومئذ لمحجوبون ثم إنهم لصال الجحيم ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون كلا إن كتاب الأبرار لسيئين وما أدراك ما عليونه كتاب مرقوم يشهده المقربون إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك يعرفوا في وجوههم نظرة عين يسقون من رحيق مختوم كتابهم مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ومزاجهم من تسنيه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 وَإِذَا رَأُوهُمْ قَالُوا إِنَّهَا أُلَّا إِلَّا ضَالُونَ وَمَا أُرْسِلُوا عَلَيْهِمْ حَافِظِينَ فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ عَلَى